bisham madina je hudugu qeeman bisham madina kana tu yusu qidqaba ela roma je damtule el bishan simi awa hinjiru Rumantuni an tuni namichat bani gifartu ta namichkanaati namicham kuni kirbata toko. Muddi jo kanharka sana khatokkon, kurkuratajekku. Milan sana khatokko hammarani kenna nifi, karbattakon, maakemna bixan. Akkiratti raasulurab liha, ba' rakatani, sahaba' ulletti kabani, akkanadirani. Majehtari bii raarumata bixajri lahu minha filjana, akkanadirani. Namni e la ruma خيانة كيستي سنجالا ربي صلى الله عليه وسلم غافا اواجه قنا باسان عثمان بن عفان انا تيتي ايه هروه ايسا خالصان بيتي اذا كان مسلمته وقتي دبلمتها فقتها ولا سلّان شننجا فدرا ليلة اليسرى والمعرج سنا ركع على ملامني مغرب ملك مغربي نقف ما صر كعاس وحين رسول ربي تروه ركع على دبلي ظهري كي ستي أسرع كي ستي إشعائي كي ستي كجرد ركع تعتجل جودا هذا رسول رب جرن أجبود قسمت ثلاثة نين سنمر تريج كل بين كان بودا قصي بن مسلم جرني جند إساني الإساني جند إساني نانو مدينة مسجد مسجدت نانو اسجلوه الان اسان كان فينان ذبين كوني اسان برج بري رسول ربي برج هي رسول الاجهاني رسول ربي صلى الله عليه وسلم مدينن اكا ان اونني حواني ساداتني اقسان ايمكناني دورغن ماجدنين يا بني سليما دياركم تكتب آثاركم يا بني سلمة عندما كيسن ثا هن كينا أجي فانت تجلسيني كسبم تين ربي زين رمبل سو عدد أجي رستني سلاستني من لا من دار قد تني جراني رسول ربي صلى الله عليه وسلم يسند ورجله شو أقسمت عندما في ثرني أجي هندم لي ثا قنابودا جهادا أك إسان قولنا ربنا الآن رسولا حيّمي مدينة كيستتي رسولي قلتا أني سبتني جينا وحيد إساني التلفاء قرأ إساني قولنا لولو نم إساني لولو فرع لولو إساني فحيّمم يجتوب ربنا قرآن قولنا أذن للذين يقاتلون <تصفيق> بأنهم ظلموا وإن الله على لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير علم إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور آيانتون من قد ما يجدتوا آيانتوني رب حيما قلت ليه وردوا اللممي أكا إساني في الورقان ربي الإساني تنصر تدهار وردوا الليافة مهقام مليء رببكن الله جه چو قفا رببكن ندنم غري غري راديب سو باتي سلا بي جي ني دي گمت ما جن لي ما تسكان لي زاويهن ات صلاتن لي وانت مرتو سلا ني دي گمتيا ربنا ميساتم سينتوما رب دن ديا اججبا ورد چي کي ستيوي مثاليني جي سن صلات صلاتني زكابا بتني خيريت وبالامرني همت را ول دورگن انسانن سنيتم سربي رببكن وربو الدين إساني مؤمن مؤمنتوتا تهو أسرة نوهمة جتون غزوة جتون يقاني دولة جتون ترسول ربي يوجي بيانيتين ديماني لولي للمي للمي باتي غزوة جدمتين مقاني سيامان رسول ربي صلى الله عليه وسلم دولة إسان ديمانيتين دولة دولة دق توك أول دولة سني غضوة أبواء يا أمة والداني اللي نجي لهن تين آخر الرسول ربي دولة أمو دولة تبوك غضوة تبوك كجرام تجتره إن شاء الله سريان أوله يواني قري ورانا تسريا يا سريا سريان تجترن ترسول ربي نمبره على هذي ودانيتين إثنين إيرغني أكُماريق بمجازه واجتُن توفي دولا سري ياجتُن أول سريانا تمكَّجرو درس سينا تفرت برنا الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.